بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقا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 نَصَابِيحَ وَجَعَلناها هُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَاعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تفور فكَْتَمَ يَزُ مِنَ الغَيْبِ كُمَا أُلْطَ فيِيهَا فَوجٌ سَأَلَم خَزَنَتُهَالَ يَأْتِِكُم النذيد قالَاوا فَل قَدج أَنا نَذِيم فَكَلذَّ مِنَا وَقَُّ لاَا نَزَّل الله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 وأسروا قَوْلَكُمْ أو اجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق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 قابلهم فكيف كان نكيد اولم يروا الى الطير فوقهم صاخه لاتن ما ينشقهن الا الرحمن انه بكل شيء بسيط ال يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدوي ونقور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنسى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 َو اللهَّهِ وَإِ مَا أَنَ نَذبين فَلََّ رأعوزُ الْ الفَتَنس ُجُون الذيينَكَ فَوقِيلَ هذا الذي كُثُم بِه تَجدون قُل الأررائيثٍ إ أَهكَنَ الله وَمَنَّ يَ لَا يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ المترجم للقناة